يا والله حيلك يا زاير حسين هلا بالزوار هلا بالزوار يا والله حيلك يا زاير حسين ماجور ما ماجور ماجور بالسلامه يا زاير والله حيلك يا زاير وتعود ترجع بالسلام يا زاير هلا بالزوار <تصفح> والله حيلك والله حيلك جوه وحيلك مشيعك الحرام جو والله حيلك وحده فالدار يا حسين Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä,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 olen vetänyt sinut pois. نوتكم كفني الارها تعنو <تصفيق> علي شبل الباب صوت وجه العلي نزورك يا حسين جينا نزورك يا حسين جينا واحنا خدام واحنا خدام واحنا خدام حيلك حيلك واحنا خدام سيانيجي انا سيانيجي واحنا بذا واحنا بذا يوم راح يا بحك حسين اليوم على دربة فوهج ماشين جيانا نموت على دينه زورك يا حسيني جيانه زورك يا حسيني جيانه وحنا خدام وحنا خدام وحنا خدام لكم لكم يا زوار حسين شو مالطح لك مشيك بفرام Enugi olta Me Yup жен gewoon ru sensoryya. Ei buur al 열 jsem alimyksi. Ainjähti oli alpuraatوا, aina jake sheyna jüyor. Pohdani dieクiä! Uskin tarikassa me Voor employers Presiurina vah부と هالزوار والناس نشتاقى زورة شفوا في عباس القابرك من كل مدينة زورك يا حسيني جينا زورك يا حسيني جينا وإحنا خدام واحنا خدام وإحنا خدام إنها القوافل الحسينيين سوى الله حيلك مشيك بحرام سوى الله حيلك وإحنا خدام نيجي لك واحنا بالصعا من احسين الفطر صيح ما هزة انصارك تول ريح وانت الشاهد علينا نزورك يا حسين يجينا نزورك يا حسين يجينا واحنا خدام واحنا خدام واحنا خدام, واحنا خدام احنا خدام لكم يا زوار ابو علي تروحون وترجعون بالسلام ان شاء الله شو والله حيلك مشيك مفرام والله احنا بالدوام وصغيره اللي ياما رو باين اداء الردود مقداد السعدي كلمات أشاعر الحسيني المبدع السيد ظرغام الحسني الهندسة الصوتية والتوزيع المهندس باقر الحتشام ونسألكم الدعاء التصوير والممتاج محمد العبودي